قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحا في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فَإِمَّا أَرَدْنَا فقل فَنَعْلَمُ وَإِمَّا مثل حَقًّا عاد وثمود نَرَى جاءتهم الرسل من بين لَنَحْنُ ومن خلفهم جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لأنزل ملائكة فإنا بِمَا أرسلتم بِهِ كافرون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 فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا وعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعذاء الله إلى النار فهم يدعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجذينهم ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار القلب جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 وَإِنْ مَا يَزْدَغُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السميع الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ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 إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يلقى في النار خير من يَأْتِي من يَوْمَ الْقِيَامَةِ يوم مَا اعملوا ما شئتم تَعْمَلُونَ بما تعملون بصير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 إِنَّ رَبَّكَ لَذِي مَوَّفِرَ تِنُّ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ فُرْآءًا أَعْجَمِيًا لَقَالُوا لَوْلا فُصِلتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِي وَرَبِّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُو وَهُوَ عَلَيْهِمْ مَا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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولنها ذلك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 فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشروف ذو دعاء عديد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنلهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِي بربك أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِزْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ